السلام على رسول الله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 بل هو المعقب لجميعهم ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عن كانت ستمائة سنة, كانت ستمائة سنة ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة خمسمائة سنة خمسمائة سنة وقال معمر عن بعض أصحابه خمسمائة وأربعون سنة وقال الضحاك لو عندك وعن قتادة خمسمائة وستون سنة وقال معمر عن بعض أصحابه خمسمائة وأربعون سنة. وقال الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الحفظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة في نسخة قال شيخنا في مسخة الضحاك بدل الضحاك هو خطب نعم وفي نسخة وبعض أربعمائة وثلاثون سنة. نعم. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو الأول وهو أنه ستمائة سنة ومنهم من يقول ستمائة وعشرون سنة ولا منافاة بينهما. فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية والآخر أراد قمرية وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة أي قمرية لتكبيل الثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر الأنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس بابن مريم لأنه لا نبي بيني وبينه هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى إن أول الناس إن أول الناس بابن مريم لأنه لا نبي بيني وبينه. لا, لا أنا. لا أنا. نسخة لا أنا. الشعب ماذا؟ لا أنا. غيب لا تل مع من معه البخاري؟ من مع الجهاز؟ نعم. طيب. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنا أولى الناس بابن مريم لأنه لا نبي بيني وبينه هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي يقال له خالد بن كما حكاه القضاعي وغيره قال شيخنا سلمه الله يرد الحديث على هذا القول ويبطله انتهى كلام لا يجز أبدا الاعتقاد أن نبيا بعد نبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ولذلك كفر العلماء القاديانية الذين ادعوا نبوة مرزة أحمد القادياني حكم العلماء عليهم بالكفر لأنهم كذبوا القرآن ما كان محمد الأب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتب النبي لا نبي بعدي لا نبي بيني وبينه نعم <تصفيق> المقصود وأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعمة والخبر أتم كانت، نعم. فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة, إلى والحاجة إليه أمر عمم شيخنا أي عام. فلا شيخنا عام، عام يعني عام، نعم. فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل, قد... والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين كما قال الإمام أحوال قال شيخنا وأعظم الفساد الشرك فكانت العزة لقريش واللات لأهل نجد ومناه الله الخير ومناه لأهل لأهل المدينة ومن حولها وهبل في مكة بل صار لكل أهل بيت صنم يعبدوه وله يا ذب الله بل في أسفارهم يأخذ أحدهم حجرا إلى الله وكانوا يعبدون التمر عن العجوة التمر فإذا جاعوا أكلوه وإذا لم يجد حلب الشاة على التراب وصنع منها إلها يعبده ولياذ بالله فلما جاء الإسلام غيرهم ما حصل لعمر رضي الله عنه وغيره، انتهى كلام شيخنا. نعم. كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا وعفواً وكثل السحش أيضاً والكهانة حتى أنه رؤية أحدهم يأتيه فيقول إيتي جدة تجد أصنافا معدة انتهى كلام يعني أن السحرة لعبوا بالناس لعبا والعياد بالله نعم كما قال الإمام أحمد هذا, هذا قد يقع في زمننا السحرة جاءت هنا في نادي بدر منذ سنوات بعيدة من حوالي سبعة عشر او عشرين سنة ولعبت بعقود الناس وسحرت عيونهم واخذت تطوي صحيفة ورقة, ورقة جريدة ويخرج منها دجاجة مشوية وقبل وتفررها اولا هكذا ثم تطويها بطريقة معينة وتخرج منها دجاجة مشوية تسحر عيون الناس ورئياته بالله فهذا الضلال ضلال بعيد نعم كما قال الإمام أحمد يعني بعض البلدان تشرفها السحر حتى الإنسان إذا راد ضيفه شخص يخشى أن يأكل أو يشرب عنده يعني كل من بعض الإخوة في بعض البلدان العربية إذا أضافك أحد ليس كل أحد يمكن أن تأكل عنده تخشى أن يكون في الطعام سحر أو في الشراب سحر لذلك ضيق على أنفسهم ويعيش وعيشت الهم والغم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم نعم. <تصفيق> <تصفيق> كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياذ بن حمال المجاشعي رضي الله عنه في رسق عن... حمد وهو خطأ عن عياذ بن حمد وهو خطأ نعم <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا قال شيخنا هذه وظيفة الرسل عليهم السلام والعلماء تعلم الناس ما أجهلوه نعم إذا أنت, أنت وظفتك طالب علم أو عالم أنك تعلم الناس في بيوت الله والمساجد في اجتماعاتي ونحو ذلك ليس أن تقودهم في مظاهرة ولا في في اعتصام مد... ولا في اعتصام مدني ولا في اعتصام ولا امتناع عن الطعام ما رأينا الشيخ من باز حمل الله ما رأينا أبدا يقود مظاهرة أحد رأى الشيخ من بارز في مظاهرة أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان حاشاهم حاشاهم أبدا لا يمكن هذا نعم أما يقرر يخرج في المظاهرات هذا سفيه إنسان سفيه لا عقل له فقط عقل يقول بالله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم العجيب أن بعض الناس يأتي يقول لا في فتاوة بالجواز عبد العزيز الفوزان من عبد العزيز الفوزان إذا أفتر نباس وأفتر البالي أفتر أثمين وأفتر الفوزان صالح الفوزان هو ليس ولد الشيخ صالح لأنه الشيخ صالح عقيم كيف من عبد العزيز الفوزان حتى يفتي فوجود هذه الجبال الشامقة من هو؟ عليه أن يخرص ويسكت عليه أن يسكت ويكف لسانه ولا يجيب فتاوى العلماء ومن ومن عبد العزيز الطريفي حتى يفتى وتتخذ الناس فتاوهم يعني تكأ يقول المسألة فيها خلاف من هؤلاء بالنسبة للعلماء؟ الإنسان يكون عاقلا كيف يتبع فتوى هؤلاء ولا جزء من يفتوا أصلا أصلاً لا أن يفتو في النوازل لأنهم ليسوا نعم أو محمد حسان أو محمد يعقوب أو ياسر برهامي أو محمد إسماعيل أو بسحاق الحويني أو كل هؤلاء من الضلام المحرفين كيف الإنسان يقول مسألة خلافية خلافية هتقعد كلام بسحاق الحويني أو محمد حسان الكذاب المتلول وجابها لكلام الشيخ الباز أو الألباني أو ابن عثيمين هذا ظلم بعيد <تصفيق> نعم. <تصفيق> وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا كل ما لنحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب قال الشيخ سلم الله فيه إثبات المقت إثبات المقت لله تعالى وهو أشد البغض وهو أشد البغض والمقت صفة فعلية قال الله عزوجل إن الذين كفروا ينادون لا نقض الله أكبر من نقضكم أكبر من نقضكم أنفسه نعم إلا بقية من أهل الكتاب وقال إنما بعثك لأبي ت利亚ك وأبي ت利亚بك عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأون نائما ويقضون كتابا. إنما أبعثك لأبتليك وأبتلي بك. إذا طريق الأنبياء والمرسلين فيه ابتلاء. والذي إذا وجد الإنسان كل الناس مقبلين عليه، فليراجع منهجه. إذا وجد الجميع الناس يقول الآن كل الناس أجمعوا على حسان. إذا حسان يراجع منهجه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كل الناس اجتمعوا عليه منهم من آمن به. قوله من كفر به قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء قال شيخنا وهو القرآن لأنه محفوظ في الصدور لا يضيع يعني هذا معنى لا يغسله الماء يعني حتى وينوضع في الماء أو لو حرق, حرق فإنه محفوظ في صدور العباد ولله الحمد ذلك من علامات الساعة أن يصبح الناس فلا يذون في المصحف آية، وأيضاً يخرج من صدورهم. هذا من علامات الساعة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا ربي إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة فيدعوه خبزة، فقال استخرجهم كما استخرجوك وغزهم نغزك وأنفخ عليهم. نعم. وأنفق عليهم فسننفق عليك قال شيخنا الجزاء من جنس العمل نعم وابعث جندا نبعث خمسة أمثاله قال هذا وعد وعد للنبي عليه السلام نعم وقاتل بمن أطاعك من عصاك هكذا أطاعك وفي نسخة أعطاك قال شيخنا والصواب أطاعك وقد راجعته في المسند فوقاتل بمن أطاعته نعم وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق موفق ذو سلطان مقصط متصدق مقصط يعني عادل المقصط هو العادل من الفعل الرباعي أقصط وأما القاصط فهو الجائر والظالم من الفعل الثلاثي قصط ولنه قول الله عز وجل وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة يعني الظاليون وأما المقصطون يعني العادلون فقال النبي عليه السلام المقصطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء الحديث قال ذو سلطان مقصط فالامير إذا كان عادلا هذا له فضل عظيم ويكون من أهل الجنة والإمارة متعددة الإمارة العامة لرئيس الدولة أو ملك الدولة أو شيخ الدولة كما يسميه بعض البلدان و... وقد يكون إنسان أمير مدير على المدرسة أو... أو أمير في بيته على أولاده وأزواجه لكن الذي يظلم إحدى زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله في صورة ليست جيدة لابد من العدل موفق قال شيخنا يعني موفق للعمل الصالح نعم رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف فقير متصدق وأهل النار خمسة ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق و هذا يدل على أن هؤلاء لا يسعون للدنيا ذو سلطان مقصد أي عادل رجل رحيم رقيق القلب رجل عفيف فقير وعنده عيال ومع ذلك يتصدق نعم وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذي لا زبر له قال شيخنا لا عقل له ينهاه ولا دين نعم الذين هم فيكم تبعا أو تبعا, أو تبعا شك يحيا لا يبتغون أهلا ولا مالا الذي لا, يخفى له لا يبتغون أهلا ولا مالا نعم والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق إلا خانه صلى الله العافية بعض الناس الخيانة كأنها في دم. قد يخون في قرش واحد يأخذ خمسة جنيه يأخذ جنيه كلما تمكن خان واكل أموال الناس بالباطل أو خانهم في أهراضهم والعياذ بالله وربما يكون شيء تافه، مال بسيط ولكن يخون الأمانة كم كتاب الكتاب بخمسة جنيهات هو اشتراه بأربع جنيهات وماذا يفعل لك الجنيه تشتري به خبز تأكله وتكون نارا في بطنك يوم القيامة خليه يا ذلله نعم من يقسم كذبا من الأجر المال والعيار بالله نعم ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك بسم الله علية السلام نعم وذكر البخيل أو الكذب والشمضير الفاحش وذكر البخل أو الكذب أو الكذب الذي في المسند والكذب نعم البخلة طيب وذكر البخيل أو البخلة ومن البخل البخل بالعقوق والبخل بالواجبات الشرعية أو بالواجب كواجب زوجتي عليه قال أول الكذب والذي في المصنف والكذب. نعم. والشنذير الفاحش. والشنذير الفاحس الفاحش في القاموس الشتم وسوء الخلق. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عن ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم من الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف عن عياض بن حمار فذكره وكذا رواه النسائي. قال من شيخنا سلمه الله. وقوله أهل النار خمسة. هذا ليس للعصر. فقوله رجل عفيف. قال شيخنا العفيف إذا خرج كأنه غني. وإذا مات في بيته لا يدري عنه. فهذا يبحث عنه. يعني في الزكوات والصدقات. البعض الناس عفيف. ترى ثيابه جميلة وترى يعني عطره جميل مع أنه فقير ومحتاج ولكن لا يظهر للناس شيئا فهذا إذا خرج كأنه غني وبعض الناس غني تراه دائما رث لا يتمتع بماله رث الهيئة سيء المنظر دائما لا يهتم بنفسه وإنه يهتم كيف يكنز المال ولا تنب النفق في سبيل الله وأما العفيف فإنه إذا خرج إلى الناس كأنه وني وإذا مات لا يدري أحد عنه حتى لو مات جوعا لا يدري الناس عنه نعم فمثل هذا يلتقط بالملقاط تذهب إليه وتضع زكاتها عندك وعنده و... وأنت مطمئن نعم كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما ولا يسألون الناس إل الحافة والناس عنده عفة عفة نفس وهذا هو الغنى الحقيقي ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس شخص عنده أشياء كثيرة وإذا أحمد راشد مسافر هات لي قاعدة معك وأنت أبو العباس مسافر هات لي شال جميل زي اللي معك هذا وأنت مسافر يا حمزة هات لي هات لي جاكيت زي اللي معك هذا وأنت بسافر يا كبر هات لي كتب معك ما هذا وربما يكون معلم الناس على أبغى ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا من التلاعب بأموال الناس من التلاعب ويعرف أن هذا تلميذ له ولا يستطيع أن يقول له يعني لا ويستحي أن يقول له لا فيحرجه بهذا أو هات لي هاتف بخمسة آلاف جنيه هاتف نوع معين هذا متلاعب هذا لا خير فيه والجاهد بالله هذا يلعب بأموال الناس والجاهد بالله نعم هذا الإنسان يتعافى العالم عالم طالب العلم يتعفف عن أموال الناس ولا يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه لا يكون عنده عزة نفس لأن عنده أشرف شيء ومن مد له لا يستطيع أن يمد رجليه في مجالس الناس نعم نعم يا شيخ هذا جاهد بالزهد، الزهد كما قال الإمام أحمد الزهد في الحرام، يعني يزهد في معاصي الله وفي مخالفات الشريعة، الزهد ليس معناه امتناع عن الطعام والشراب يقول لا أكل المشوي، لا لا لا لا أكل المشوي، كل أكل الرسول المشوي وأكل اللحم عليه الصلاة والسلام. كل وحمد الله كل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كل ما شئت وأشرب ما شئت طالما أنه من الحلال والطيبات واحمد الله عز وجل وأشكره على نعمه هذا الفق لك ليس الزود أنك تمتنع على لبس ملابس جيدة قال عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه لا يدخل الجنة من ك... لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس يعني استقار الناس والناس مكذب له ثوب العيد والجمعة ثياب ل يعني مقابلة الناس الوفود فهذا عجو عليه الصلاة والسلام وقال حب لي ودنياكم الطيب والنساء وجعلت كرة عينه في الصلاة نعم وكذا رواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي لألا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين يا أيها الذين بدؤنهم وغيروه ما جاءنا من الرسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمد صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير قال ابن جرير معناه إني قادر إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني قال تعالى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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه فيما ذكر فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلائه لديهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم وقوله وجعلكم ملوكا قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت قال شيخنا هذا نوع من الملك فأنه عنده خادم ومرأة وبيت هذا نوع من الملك نعم كانوا على التوحيد أهل الكتاب هؤلاء على ما سبق من ملة إبراهيم وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنباءنا ابن وهب قال أنباءنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي الحبولية يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال أرسل نامي فقراء المهاجرين فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن لي خادما قال فأنت من الملوك وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب هل الملك إلا مركب وخادم ودار ورواه ابن رواه ابن جرير في عن منصور ثم روا عن منصور والحكيم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك وقال قتاده كانوا أول من ملك كانوا أول من ملك الخدم وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم من ذكر عن ابن لهيعة عن دراج ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنه إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا وهذا حديث غريب من هذا الوجه؟ هو ضعيف جدا في دراج هذا وابن نشيعة. وأيضا لقروا النبي حاتم معلقا. نعم. وقال ابن جرير حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أبو ضمرة أنا شو بن عياب قال سمعت زيد بن أسلم يقول وجعل. أسلم قال شيخنا تابعي نعم. وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيرنا فهذا مرسل تابعي أرسل زيد بن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من كان له بيت وخادم فهو ملك وهذا مرسل غريب وقال مالك بيت وخادم وزوجه وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في شربه شربه يعني قال شيخنا أي بيته نعم يعني بيته نعم عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نعم وقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني عالمي زمانكم فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم قال شيخنا هذا هو الصواب وإلا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس فقوله وآتاكم ما لم يأتي أحد من العالمين يعني من عالم زمانكم نعم ليس العالمين يعني كل الناس نعم فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوى معزا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس قال شيخنا الحمد لله نحن نقول أيضا الحمد لله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الحمد لله على نعمه وأعظم نعمة على العبد في الدنيا نعمة الإسلام أن هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام وأعظم نعمة في الإسلام أن هداه للسنة لم يكن نصرانيا وليهوريا ولما تدل الإسلام ليكن خارجيا ولا مرجئيا ولا قتلياً ولا معتزلياً إنما كان سنياً. قال من دعاء الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. اللهم امتني على الإسلام والسنة على الإسلام والسنة. أصلي الله على ذلك. نعم. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران وروا بن عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله واتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الله صلى الله عليه وسلم قال شيخنا هذا هو القول الثاني والصواب القول الأول كما سبق نعم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين مع هذه الأمة والجمهور على أنه خطاب, خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمنا وقيل المراد وقيل هذا هو القول الثالث نعم القول الأول عالم الزمانهم، الثاني أمة محمد والقول الثالث يعني ما نزله الله عليهم من المن والسلوى نعم نعم لا عالمي عالمي ليس عالمي نعم وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى من المن والسلوى قال شيخنا المن مثل العسل جنز من السماء والسلوى طير طير عندهم طعامهم وحلوهم والناس خطب أحد الجهلاء مرة فقال اتقوا الله وأخرجوا الزكاة الله حيبتنيكم بالمن والسلوى فيه مرض يخرج في نبات الذرة يسمى المن المن عمل وهذا المن المن مرض هو ظن أن المن الذي هو مثل العسل هو هذا المن وهذا من الجهل جاء الخطباء نعم نعم. <معلق>, معلق يعني البخاري لا يذكر الأسماء. يكون مثلا قال عبد الله بن عمر، قال فلان، قال زيد بن أسلم، وكل معلقات البخاري وصل الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق. كل المعلقات غلقها الحافظ. فهي موصولة وصحيحة. إما عند البخاري في مكان آخر. وإما عنده لذلك الحديث الذي هو عمده في تحريم الغناء حديث أبي مالك الأشعري وهذا رواه البخاري عن شاب بن عمار معلقا ولكن وصله أبو داود في سنة بإسلام الصحيح فأهل البدع كان بعضهم عنده شيء من ال... من علم الحديث يقول هذا معلق والمعلق ضعيف نقول لا حتى ولو علقه البخاري قد وصله أبو داود في سنة بإسلام الصحيح فكل معلقات البخاري صحيحة إذا جاءت بصيغة الجزم بخلاف ما إذا جاءت بصيغة التمريق قيلة روية حكية نعم وتظل من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات فالله أعلم نعم قال شيخنا وكانوا يظلهم الغمام إذا صاروا في التيه في صحراء سيناء بين مصر وفلسطين يأتي الغمام يظلهم الله سبحانه وتعالى به ولكنهم كفروا نعمة الله عليه نعم <تصفيق> ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس على الجهاد قال شيخنا الجهاد مشروع في الأوم السابقة فقد أمر بني إسرائيل أن يخرجوا العمالقة من بيت المقدس وكذا بعد موسى قال الله عز وجل فلم ترد الملع من بني إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي لهم: وبعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذا نعم على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لم ارتح له وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم فنكلوا, فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين ف... يعني يدورون يسيرون ويدورون ويرجعون إلى نفس المكان الذي بدأوا تاهوا. قال شيخنا يعني يدورون في مكانهم وقال نعوذ بالله من العصيان والنكول وبعد وفاة موسى عليه السلام دخلها يوشع ابن نون يوشع ابن نون وحبست الشمس حتى فتحها وهو فتى موسى وصار نبيا بعد وفاة موسى عليه السلام ولم تحبس الشمس كما عند مسلم إلا ليوشع ابن نون ولم تحبس يوم الأحزاب، ولا لعلي رضي الله عنه كما يقول الرافضة. نعم. لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة.